اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الكفر والفقر و أ ع و ذ بك م ن ع ذ ا ب ا ل ق ب ر ل ا إ ل ه إ ل ا أن ه